copyright Goethe-Verlag like München. Bug2. Darmowy kurs audio do nauki wielu języków. Po książkę i teksty zapraszamy na www.bug2.de. 1. 1. osoby. Al-ashkhas. الاشخاص يا انا انا يا اي انا وانت انا وانت مقوباي اوبي اوبي نحن الاثنان نحن الاثنان ان هو هو اني انا هو وهي هو وهي اني ابوي كلاهما كلتاهما كلاهما مارشتزا الرجل الرجل كبيتا المراه المرأة جيتسكو الطفل الطفل روجينا عائلة عائلة مويا روجينا عائلتي عائلتي مويا روجينا يستطيع عائلتي هنا عائلتي هنا ja jestem tutaj. Ana Huna. Ana Ty jesteś tutaj. Anta Huna. Anta Huna. On jest tutaj i ona jest tutaj. Huła, Huna, wahia, Huna. Howa Huna, wa Huna. My jesteśmy tutaj. NACHNU HUNA NACHNU HUNA Wy jesteście tutaj ENTUM ENTUNNA HUNA ENTUM HUNA Oni wszyscy są tutaj KULLUKUM KULLUKUNNA HUNA KULLUKUM HUNA